جزى الله الشيخ خالد خيرا على ما قال وبارك فيه والان ننتقل الى كلمه الشيخ الضيف العزيز الكريم احمد بن عمر واسمح له وفقه الله تبارك وتعالى الشيخ محمد عوض بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 اما بعد ففي هذه الليله المباركه التي اسال الله عز وجل ان تكون في موازين اعمالنا وان وان نكون ممن يستمع القول فيتبع احسنه واسال الله عز وجل ان يرزقني واياكم السنه واتباعها وان يجعلنا من اهلها قولا وعملا واعتقادا وان يجنبنا البدعه وما والفتنه ما ظهر منها وما بطن واتشرف الليله بالحديث معكم واليكم بالود وتشرف بالدخول لاول مره في دوله الكويت حرسها الله من كل سوء وجعلها ذخرا للمسلمين واشكر الاخوه جزاهم الله خيرا اخواننا المشايخ على ما تفضلوا به من معامله حسنه وضيافه طيبه وتقديم للكلام قبلهم فهم اهل للكلام باذن الله عز وجل ولكن هذا طلبهم فاقول بارك الله فيكم ولا اريد ان اطيل كثيرا عليكم مذكرا نفسي واياكم من الامور المهمه للسلفيين ومن الاصول العظيمه التي يتوارثها العلماء بينهم اصل ضيعه بعض السلفيين فضاعوا اصل ضيعه بعض السلفيين فضاعوا الا وهو الالتفاف حول العلماء الكبار والرجوع اليهم في فهومهم للنصوص الشرعيه وفي فهومهم للدين ليس فقط ترجع للعالم في النص او في المساله المنصوصه بل ترجع ايضا للعالم وتقدم كلامه ورايه على كلامك وعلى رايك او راي من دونه في المسائل الاجتهاديه وليس هذا تعصبا وليس هذا تقديسا للاشخاص بل هذا هو منهج السلف الصالح بل هذا هو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم فقد قال عبد الله بن مسعود لا يزال الناس بخير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 انهم فعلوا امرا لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه الكرام ماذا فعل ابو موسى الاشعري ذهب الى عبد الله بن مسعود وانتظر خروجه وعرض عليه المساله قال ماذا قلت لهم قال انتظار رايك ويعني وكلامك فلما ذهب اليه ابن مسعود انكر عليهم فانظر كيف ان ابا موسى الاشعري وهو عالم انتظر كلاما من هو اعلم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه واذا قيل عمر فذاك الرجل الذي يخافه الشيطان ويفرق منه واذا قيل عمر فذلك الرجل الذي ملئ بالايمان رضي الله عنه وعن جميع صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قتل القراء في عهد ابي بكر رضي الله عنهم اجمعين لما قتل القراء ماذا فعل عمر لم يذهب ويجمع القران من تلقاء نفسه بل ذهب الى ابي بكر واستشاره واشار عليه بجمعه ماذا قال له ابو بكر قال له كلمه عظيمه كيف اصنع امرا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم فما زال عمر يراجعه حتى فتح الله على قلب ابي بكر فجمع القران فانظروا الى هؤلاء لم ينفردوا بانفسهم عن من هو موجود في عصرهم وهو اكبر منهم وهو اكبر منهم فرجعوا الى العلماء الكبار وقدروهم واحترموه ولم يتقدموا عليهم لذلك انظر الى من شئت ممن ضل عن المنهج السلفي تجد انه لابد انه اجتهد وقدم رايه وقدم الصغار على الكبار ابدا لا بد ان يقع في هذا المزلق العظيم فالالتفاف حول العلماء امر مهم واذا كانت الليله واذا كان الجميع في هذه الليله ننتظر كلمه من الشيخ ربيع حفظه الله تعالى فلا مانع ان نذكر شيئا من مواقفه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 واشكالهم الالتفاف حول حول هذا العالم وحوله اخوانه العلماء الكبار امر عظيم يربط طلاب العلم على اشياء كثيره منها تواضعه تواضعه فمع انه درس على العلماء الكبار ومع ومع انه حفظه الله تعالى عنده من الطلاب الكثر الشيء الذي لا يعد ولا يحصى وعنده من ثناءات العلماء ووصفهم له بالعلم بل وبالرسوخ في الدين والتفرد في هذا الباب شيء كثير وايضا عنده من تسديد المواقف في مواقف يسدده الله عز وجل فيها فيصيب الحق وعنده ايضا غير هذا وهذا من الكتب الكثيره التي الفها حفظه الله تعالى ومع ذلك يتواضع ويراجع العلماء ويقول ننتظر كلام العلماء ولا يتقدم على العلماء يقول الفوزان موجود بل كما تعلمون قوله الاخير انه سال الله ان يقبضه قبل موت الفوزان واللحيدان حجل حجل امام عالم يقول مثل هذا الكلام ايضا لم يغتر بنفسه ويتفرد ويقول لي رايي واذكر تماما حفظه الله تعالى مره من المرات جمع بعض المشايخ السلفيين وحضرت انا فسمعت كلامه معهم يعرض عليهم الكلام بعضهم اصغر مني وبعضهم قريب من والكبير هو الشيخ ربيع اعلم مني جزما ومع ذلك يعرض عليهم الكلام والمسائل يريد ان ياخذ رايهم وتأييدهم وهل هو مصيب ام لا وكان العجيب في في تلك الجلسه ان الجميع قالوا يا شيخ قل ونحن وراك قل يا شيخ نحن نعرف انك صاحب سنه وصاحب حق وصاحب دعوه ترانا وراك يا شيخ لا تنتظر راينا لا تعصبا لك ولكن لنا لاننا نسير على منهج السلف ونعرف قدرك فلم يحمله او تحمله هذه الامور على رفعه النفس وعلى العظمه وعلى التفرد وعلى ان يقول هذا رايي من من اراده فله ومن لم يرده فلا يعني فلا نظر اليه لا يراعي هذه الامور كلها وهذا من عظيم تواضعه حفظه الله تعالى ايضا فطنته وذكائه تاتي الامور تاتي الفتن فيسمعها الشيخ مثلا ويقف في وجهها ويردها ويبين المزلق في مثل هذه الابواب وان هذا الباب خطير مثل مثلا تنبيهه حفظه الله تعالى على مساله الموازنات وان ذكر اخطاء اهل البدع من الظلم هذه المساله نبه الشيخ ربيع حفظه الله تعالى انها قائمه على مذهب المعتزله او الاشاعره في تعريف الظلم في ان الظلم تنقص الاخرين او عدم اعطائهم حقهم مذهب اهل السنه في الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه فالم في فال... المبتدع لو زكيته ظلمته واضح بينما مع مذهب المعتزله ان تذكر الحسنات والسيئات هذه المساله خطيره تنبه الشيخ حفظه الله تعالى انها قائمه على مذهب اهل البدع وهذا من فطنته انا كطالب علم لو اردت انا انفرض اقول والله في سير علما في سير علامه النبلاء يذكر الحسنات والسيئات وفلان يذكر وفلان يذكر فقل لا لا لعل الشيخ في هذا المساله اخطا وتابع اهل الاهواء والبدع لكن لو اني ملتف حول هذا العالم وارجع اليه واستفيد منه فان هذا باذن الله هو مذهب السلف ومذهب السلف عصمه لصاحبه مذهب السلف الذي يسلكه يحصمه الله عز وجل باذنه تعالى اما الانفراد انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه ايضا في الرجوع للعلماء الكبار غير ما ذكر من كونه مذهب السلف وكونه يسمع ووا الى اخره تربيه للنفس وحفظ للنفس للنفس من امر اخر اريد ان اتكلم عليه وهذا الامر الاخر كالامر الاول في كون صاحبه الذي يقع فيه من السلفيين يخرجه عن السلفيه ويبعده عن الصف السلفي ما هو هذا الامر الاخر ان يحذر السلفي عاميا كان او طالب علم من الانفراد والاعتداد بالنفس من الانفراد في المسائل العلميه من الانفراد عن اخوانه السلفيين يمشي لوحده لا يزاورهم لا يتصل بهم لا يكون معهم في امورهم ويعينهم ولا يسمع ما عندهم من حق هو سلفي لكن له منهج خط اخر يسير عليه انحراف بلا شك اما الى حداديه اما الى اخوانيه اما الى شهوانيه ودنيا ستا هذا الاصل الذي يضيعه بعض الشباب السلفيين يقعون في هذا المزلق ما هو الاصل الاصل ان تكون مع مع الجماعه ولا تخرج عنهم ولا تنفرد عنهم ابدا التفافك حول العلماء هذا اصل قد تلف حول العلماء ولكن بعد ما تخرج من الع... من, الع... من عند العلماء تنفرد بنفسك لا لابد ان تكون مع الجماعه الجماعه العلماء الجماعه اخوانك السلفيين الجماعه الحق تلزمه لذلك قال الامام احمد رحمه الله تعالى كلمته العظيمه السنه عندنا الاتباع ما قال السنه عندنا الاعتداد بالراي او ما تراه انت صوابا لا السنه عندنا الاتباع ان تتبع فانت تابع لست متبوعا ولا تطلب لنفسك في يوم من الايام ان تكون متبوعا فانك تخذل لانك لم ترد بهذا وجه الله عز وجل كل السلفيين المفترض فيهم ان يكونوا دعاه الى الله لا دعاه الى انفسهم ان تنظر في نصرة الحق لا في نصرة نفسك بعض السلفيين لماارد في نفسه ولأمور شخصية يحمل بعض المسائل في صورة علمية ويطغى ويظلم اخوانه في صورة اتباع الحق ونصرة الحق وهو كاذب في هذا فلا يوفق في في تلك المساله فتجده قد يرمي اخوانه بالظلم ويرمي اخوانه بالوقوع في في يعني في امور مخالفه لمنهج السلف وهو الذي خالف السلف لهم هم قصار امرهم ان سلم له اخطؤوا مع اجتهادهم فهم معذورون اما انت فلا لست معذورا لانك متعمد القاتل والمقتول في النار قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال كان حريصا على قتل اخي فالذي يحرص على اضلال اخوانه او الطعن فيهم لو اصاب الحق فهو مخذول لانه ما اراد الحق من جهه كونه حقا انما اراد ان ينصر وينتصر لنفسه فلا تغتروا ببعض الشعارات البراقه فلان خالف المنهج السلفي خالف منهج السلف الصالح في المساله الفلانيه وانا من باب نصره الحق وبيان الحق ارد على فلان واكتب واكتب تيجي تنظر للمساله ما يحتاج لهذا الكلام كله انت حملت الكلام ما لا يحتمله ماذا تريد انت من اخوانك السلفيين من هؤلاء المشايخ السلفيين وراء الاكما ما؟, ما وراءها ما الذي جره لهذا انفراده اعتداده بنفسه يصحح احاديث او يضعفها صححها الالباني صار عليها العلماء الكبار منهج في التصحيح والتجريح واضح يسير عليه العلماء الكبار ياتي هذا ويضعف الاحاديث تلو الاحاديث مما نعرف ان الالباني وغيره من اخوانه قد صححوا هذه الاحاديث يسير على منهج المليباريه في الطعن في الاحاديث النبويه منهج ضال فاسد في صورة انسان سلفي متفرد عن اخوانه معتد بنفسه فضل واضل فضل واضل الا لم يتوب ويرجع الى الله عز وجل لذلك يا اخواني لا تنظر فلان والله يكتب والله كذا انظروا الى حاله انظروا الى حاله هل هو مع اخوانه السلفيين هل يقول بقولهم هل يناصرهم هل له اجتماعات معهم يعرفونه ويعرفهم هذا ان شاء الله على خير اما الانفراد هذا اياكم والله انا انصح نفسي واياكم لا تغتروا بانه عنده مقال بانه عندهم مقالات وكتب وكتب وفلان اثنى عليه الشيخ ربيع قد يثني الشيخ ربيع على مقال لكن ما ادري عن هذا الرجل او قد يثني حين حين اثنى عليه وكان على خير ثم انفرد وصار على شر لا يعتد بهذا الامر لا يعتد الشيخ ربيع الله يحفظه وهذا من الامور التي اردت ان انبه عليها والان جاءت مناسبتها حريص على طلابه حريص على اخوانه يسال عنهم اذا غاب فلان ليش ما جاء اسا خير فينه ليش ما نراه يقول والله ايش حصل له كذا الله يعينه الله يعينه ثم اذا اذا جاء اهلا فينك عساك طيب اشتقتناك ياتي من من من الجزائر ياتوه من من اوبا من كذا بعض الاخوه ممن يعرفهم الشيخ ويعرف دعوتهم فاذا جاء او جاءه الطلاب سالهم كيف فلان ماذا حصل مع فلان انت معهم ولا انت معهم لا تنقضوا عن اخوانكم كونوا يدا واحده هكذا الشيخ حفظه الله تعالى يربط طلابه على عدم الانفراد وانما ياكل الذئب من الغنم القاصي هذا حديث نبوي فالذي تجده منفردا عن اخوانه فاحذر منه وهذا اصل سلفي لانه من اخفى عنا بدعته لم تخفى علينا من اخفى عنا الفته لم تخفى علينا بتاعته هذا صاحب هوى عنده خبيئه سيئه قال عمر بن عبد العزيز اذا رايت القوم يجتمعون في الخفاء فاعلم انهم على تاسيس ضلاله ما اريد ان اسمي اسماء لكن بالاشاره اظن الكلام واضح وعندكم هنا في الكويت لها شيء من الظواهر في هذه الامور فتنبهوا بارك الله فيكم ولا تختلط عليكم الاوراق اوراق اهل الحق باوراق اهل الباطن الامر الاخير الذي اريد ان انبه عليه وهو ايضا من الامور المهمه وتابع لما سبق الحذر من دعاة الفتنه والحذر من دعاة الاهواء وانت تظهروا بالتسميه بالسنه وانت تظهروا بنصر بنصره السنه لا تغتر تعرف الشيخ ربيع تعرف انه اثنى على فلان وفلان وهما معروفين معروفون من خواصه وهم سلفيون ياتيك ناس اخرون يتظاهرون بالسنه والسلفيه فتذهب اليهم فتذهب اليهم وتترك المعروفين احذر فان هؤلاء دعاة فتنه لا دعاة جماعه لو ارادوا الجماعه لكانوا مع اخوانهم انفرادهم واعتدادهم برايهم سبب لضلالهم اظهارهم للسنه والسلفيه لا يعني ان تنخرط معهم انتبه واحذر فان هؤلاء كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم دعات على ابواب جهنم الصراط المستقيم خط مستقيم رسم صلى الله عليه وسلم خطوطا عن يمينه وعن يساره فرسمها بداها من هنا لا بداها من نفس الخط فهم في البدايه قريبون من في البدايه قريبون من الخط المستقيم لكن لا زالوا في بعد عن الخط المستقيم ولاحظ ان الخط المستقيم ما الذي يحصل معه انفراد وبعد ولاحظ انه في قرب من الحق ثم لازال في البعد ولذلك قال البربهاري كلمته التي تعتبر من الاصول السلفيه المعتبره واحذر صغار المحدثات فانها تصير كبار احذر انتبه مساله مساله الدين اما ان تموت لا قدر الله على على بدع اما اما ان تموت اصر الله عز وجل ان يميتني واياكم على السنه والعمل بها وانكم من اهلها واما ان تموت اذا خالفت السنه على بدعه وضلاله فقبور اهل السنه روضه من رياض الجنه كما قال الامام احمد ولو كان عندهم تقصير في امور يعني في الوقوع في بعض الذنوب والمعاصي لكن ما دام انهم على السنه فهي روضه من رياض الجنه وقبور اهل البدعه فهي حفره من حفر النيران ولو كانوا من اهل القطع والاجتهاد لا تغتر اديكم مثال وقتم بها هذا الكلام اما ذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم اناسا بل ذكر للصحابه ونحن تبع نحن تبع لهم ذكر لهم وذكر لنا اناسا نحقر صلاتنا الى صلاتهم وقراءتنا للقران الى قراءتهم وصيامنا الى صيامهم ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه وقال صلى الله عليه وسلم لان وجدتهم لاقتلنهم قتلا وقال هم شر الخليقه تحت ايدي السماء او شر قتله تحت ايدي السماء او كما قال صلى الله عليه وسلم يقول هذا للصحابه لا تغتروا بصلاتهم لا تغتروا بصيامهم لا تغتروا بقراءتهم من القران ولو كان ظاهرهم انهم مجتهدون اكثر منكم لكنهم منحرفون عن الحق فلا تختر باناس يدعون السنه وهم منحرفون عن السنه اسال الله عز وجل ان يحفظني واياكم من البدع ما ظهر منها وما بطن وان يرزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل واساله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه وان يبعدنا عما يسخطه ويغضبه منا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين